يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى, وربي قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ معاجزين أولئك أولئك لهم عذاب من رجس ويرى الذين الْعِلْمَ العلم الذي أنزل مِن من ربك هو الحق ويهدي, ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إِذَا مزقتم كل ممزق إِنَّكُمْ, إنكم لفي خلق خَلْقٍ أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض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 لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا, كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم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 وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرا ظَاهِرَةً قرا ظاهرة وقدرنا فيها السيد سير فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفالنا وظلموا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صبار شَكُورٍ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 ولو ترائذ الظالمون موقوفون عند, عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لولا أنتم لكنا مؤمنين.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 دُكُّكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازِلِ الْفَأِ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضُّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ له وَمَا أَنْفَقْتُمْ من شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أَنْتَ ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضر والنقل للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وَإِذَا تتلى عليهم آياتُنَا بينات قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاكُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إفكم مفترا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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير